جابر يا جابر ما درت ابكر بلش من شباوي النار والحرم شاطت للمعارة ريدها لي جابنا وينها وين حرب شاطت لي ما ما تساعدني جافير على مصاب اللي دهاني وتنظر سهم الشماتة عشلو انصك عيني وعماني وانظر القاس المقدار كم سهم ماضي رماني وانا على فراش الولام كل ساعة وانصام بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيت هسباني جابير يا جابر ويدهر ما انصفي وجار من شبه والنار نار اليوجر هالدهر قل ليش يطاف فيها من شفا والنار والحرم شاقت للمعارة ريدها لنا كربلان عويل الحرام وتثقر عويلك وشفرة القطعة دليلي هيتكتع دليلك والمصاب والهدم حالي ينهدي من صبر حالك طاحت علمنا على النهار كسرت من حسين الظهار لو ردت توضيح الخبار انشد الشاطي حتيلك انشد الشاطي حتيلك جابر يا جابر من على النهار طاح داك الخد الراح والحرم حست بي اليسر ويبفق دواليها جابر جابر ما دارت بكربل من شفا والنار والحرم شاطت للمعارة سار ويمينه اهجس بعاني تفرس سهمل تفرس بعانه ناس تنهب ناس تحرق غدت وشنون انس بينه والله يا جافر ما سدات هي شي مصيبة ولا جرت ما تدرب القومش قضعت حرقه وخيمنا علينا حرقه وخيمنا علينا جابر شسول فلك ترى نتمرد احشاي حن وحب ويا ولا تنسى غربت زنابي حنها وبواكيها جابر يا جابر واه up the word